اللهم صل على المحمد وعلى آله واصحابه ومن طبعهم بإخسانهم إلى يوم الدين أما بعد عندما سألنا تفسير في قرآن كريم كهاء درشق أننا وقف بالله بنا آيات طبان يلح من سورة الحديث قال الله تبارك وتعالى ألم يأني ميوسى نود وأن للذين ضدك آمنوا حقاكم أيين ان تخشع ان ايكو شغدا قلوبهم قلبية القودة لذكر الله الهيوانين تقوانين اينا ايكو شغدا إيا وماكي ايكو شغدا نزال سودة من الحقي حق حال أولا أو يكونوا اي صلى الله مطنقون كاللذين كوي اطول كتابة كتابك الذي يمين قبل أي من قبله المسلمين ترتوت Oha, Fadala, kui ta oli reinkurkurgure, LM28TV, oha, Fadala, see markas, et ta laseb kulukum, kui ta viia kulukum, oha, see on minu oma, ma ei tea, et ma ei tea, et ma ei tea, et ma ei tea, يَا أَيُّهَا الْمَالِئَةُ الْأَرْضَ ثُلْكَ بَعْدَ مَوْتِهَا دَمَشَرِيدَ كَقَضَاءُ أَمَرَكَ بِكُعَارْنُوتَي قَلَصْرُوبَ أَلَكُدِي كُدِي يَا وَانْ مَالِئَةُ طُلُتِينَا كَتُ سَنِرَا قُرْآنَكَ بِغَيْثَ عَتْ كُنُولَاتَانَ قَبَيَّنَا لَكُمْ الْآيَاتِ آيَبَهَا وَإِنْ عَبَدْنُ إِلَٰهِيَ رَبِّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إلهي وإنه سبحانه وتعالى ضدك المؤمنين طاوحوا كأبينها قرآن كي يقول لكي سنية وآيات بل بل هبين والبئي مالين والبئي سنية قربتوا إن أيسا سوءوا ينقصدوا إلا ربي أي سبقوا الشرحين قف كمؤمنين كمقلة هبين والبئي مالين والبئي مالين والبئي وقت والبئي الهي كلامك سي وعدك وعيدك amar kiya allay yanaygi allay akhbartiy qisascii ummadaha waxa laasiib ku aqalbigiisu inuu qoyo u qoyo u bislaadana qalbigiisu mar walba marka ka bamaydo uu soo jiro ila uu noqdo marka inay wuxuu leeyahay mahakun bay ma hay ku baay ayago weenadi ilahay maqla ma hay keni kar wax keni karam mal waxa maqla ya weenadi alla waxa maqla yaan si dhageysanaydeen alam yaanni miyusan u dhawaan li diina badka aamano أن تخشع قلوبهم قلوب تودرينه في شهده لذكر الله ذكره قرآن كدل وفصيره ومستره مضافه إلى فاعله لذكر الله إله وانيته وانيته أفر لا ما تسع إله ما وانيته أو وحس سمية وحس كعرارة بعد كدام بك سمية سمية سمية العقابة إله وانيته أي قلوب تودرينه كن قلوب شهده لذكر الله الله وانيته حبيو وحو اللهم وانيته بوده وإله إلا حصه وائلاتوب كموميكا الىه يقصا قران كيو اقينا وتوكنه اله لخصت لخصا لأ دي ليرهانا وماستر المضاف الى مسؤوله اذا ذا السماءي ميدان وموسري السامين وي ماركاس حصت الله خسيبان قران كيغايدان ووتكيدان وزوميدان صدقات لبخيدان ما خا قلوتينه iyo wax weeyaan war weenada alla inii sheegaya ma waysan quluubtiina saamay labada macnaas asaasi kale alam yumni mayisana dawan li ladina dadka aamano haqr fumeeyin an tafsha inaay qushu quluubhum kalbiylkooda li dik la ilahi wa anti sana ay ku khushu cdo quluubtu markay qushuucdana waxa imana acmash kale isme de shoo qofka acmash إِلَى قُرُوم تَفُقُ شُغْلُ إِلَهِ وَأَنْتِ سَيَ وَمَا دِينُكِ نَزَلَ سُورْدَكِ مِنَ الْحَقِّ حَقَّ حَالِيهِ قَاوَلَ يَقُولُ مُؤْمِنُونَ أَلَيْسَ الْأَمَدُ مَخُونٌ مَيْسَدَ وَا كَلَّذِينَ قُي أَوْ كَلَّ أو أُوتُوا كِتَابَ كِتَابَ كَلَسِيَّي مِنْ قَبْلُ أَي مِنْ قَبْلِ الْمُسْلِمِينَ تَوَرَّتُ كِتَابَ كَلَسِيَّي أَفَطَالُوا كُدْهَرَادَ عَلَيْهِمْ وَاكَثِيرٌ امْتَضَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَامِلَ النَّفْسِ فَهُمْ بَاعِثٌ عَلَيْهِمْ وَقَطْبَ حَيٌّ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُؤْمِنِينَ طَ امْتَازْ قُرْآنَ لَغُدُونَ أَقِينَا مِيَالِ غَانِن وَقْتِ كَفُغَلَاهَيْن إِنَّ الْيَهُودِ ayad iyo quraan kitaabka alle u soo dejiyay isoo tooraad yinjine ay fartii fartii qulubtuu qalashana qalbi fiir kitaabka ayo hayaa aa qulubtii qalash qulubtii markay qalashay waxa ku xigeey acmaashoodiinay faasid noqoto marka waxmaal baaddi alaysamiya kitaabki ilahi ay beddelaa iqtaak al ay ka ganacsadaan إن أي آياتك اللي بدلاك أو أي آراء بدلاك بل في لي آيات أصحافتك تفسيرك أو صارك ليه في لي ما أنت الدريقي إن مسلمين تكون سعودانيا إنك لا وقل إنها الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا كتابا من قبلهم وهو يان مواء مؤمنين توحقا لك الرئيبا وحيطا إن سويا كيسيان ضبط لبوكا للفايل وعوياً كتابك مسلمين تكهوا أو يهود والنصارعها لما تدور عليهم الأمد مالك مدده يكون إعراقيا وقت جنبك الله صادره مدة كيف سأوليه؟ مدة كيف سأوليه؟ بدلوا كتاب الله الذي بأيديه كتابك الله قاموا ركوس ابن اوه بدلين واشتروا به ثماناً قليلاً بحيو بدلين واحدة النقالة ومنذو هو وراء ظهور الكتاب في كطب مديسي ظنكه كتوير واكبره بحي كب بشاين الدين كدتين واكبره على الاراء المختلفة والاقوال المختلفة وحي كب بشاين اراستراسان شيخي قال كربتس كقاضو اه ايش صوره قيل كذا وقيل, كدا وقيل كدا. وامل ركورتنا اي كادر المتبرع اي رجل دين كيساسي كانتي اه في سلاير شيخو الله سايسو كيري شيخو الله سايسو كيري قاوتو الثقافه الديمقراطيه اللي بغيتو ساسه فاني ركورتو طريق قاص وطريقه ما انتم سمين طلعوا رافق اه ان اعراء وذا دون طلع الضروريه لا يراهو وحويان اذنك كوخلينا وذا تيده لا قايي بي سالين كربا الله يري النبي يري لين, لين كربا ow lee dadaw kafka marku yiraado warnad muhammad ayri leeyiraado ama ay ma ay adu xangal yaqta ah hayka raayiga sanadumala annagu shefian hay qorro marka امتى براويس وافقيا مركه استلافان حاوا واجب فانت نزعتهم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر لكن مركه استلافان كادرت الرحميه يا وذاك اخريا نذ قيل لكذا تفاقوا قطعا وسلما سبحان الله سأسأل الله بي لقلق عيري فإن تنازعتم فيه الشيء فردوه لله بالرسول إن كنتم تؤمنين بالله واليوم الآخر مرك الله يسوافقه وحقه وكتابك على مرك الله يسغلافه فيه نحن الله كيير من قرر رسولك فيه فأسأل الله لكن الكتاب عيسن أيه وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة waa waye aaraa isqilaab san ay kabile waqallu durri chaar fi deenil laa wa xawn waahi qabris de rak sheekeri looxiga yugoqa aa wa in qan taali hangaltaabi bu macu u fiq sala waqallu إلهي الشعر الدكتال ما تقوله لنا فصير السيدة وقال تنسوا ما؟ ما هيه؟ علومه شيء الله حرمه ديرا الحلال وحلال, وحلال شيء الله حلاله وحرام كراما وحرام رب الله يتواصف هذا هو نعمل كل صلى الله عليه وسلم سومات جديد فعند ذلك عزل قلوبه وما يصبرك قلوبته قال الشيطة فلا يقبلون مرعده ونقبل مياه ور الطريق شرعه تسعه واصولاته كتابك والسنه ان اصولاته ما ما بريو ولا تلين قلوبهم بوحد ولا لحده ان النار شيطات تنحط منه كل شيء موي مسيبه بمس هيك دعدا وحي طهي مره لا تغت قديله كتابك و سنته او لو بدل شخص اقواش استرافون مشى دين وقل ي رسولك ي حديث تقول رسولك في الدين تالي آيات تقول رسولك في الدين تالي اعمال اي مذاهبك نشغل ومعيتها مقصودك عليك كن رسولك اي شرعان اي بل الله عصيبك هديك فانا ممانو حيث وافقين الله رسول الله اي بل ما تقول الله من كالطريق يهود يا نصارى اي بل نوغد ديك انا نسكو شوكا نوع رعي دينتي الله قرأ قموة تقل إلهي مركز كتابيسية سنة النبي تتلقى تقوى عرأيه بديشه إلهي سبحانه اعلن أغاده أن الله الله يحييوان علي الأرض ملكا بعد موته المشيدي دكارك ملك مركز مرته ألوان عليك يعني هذا هو حق وصميره فأقولوا كذلك إرقال الشيء وعيسا وحده يوانيك كل شيء يقولون حق وصميره bulkin ta barakku qabaw qallalo qadimto Allah habu ta kutu noleya Allah hasbulka noleya qulubta asaga noleya wi e qulubti naqatu sanin oo wacwoya qulubta muharroqaa alla yi rasulkayi sallallahu alayhi wasallam alkitab wa sunnah tasarromo اعلموا أغاده أن الله الله يحيوان علي الأرض طولك بعد موتها بمشاردة كغضاء قد بينا لكم وإنهم عظيموا إلهي الآيات آيادها لعلكم تعقلون لكي تعقلوا سياروحوف أنت قال تعالى له وحيين ألم يعلم ميس ميسر الدوان للذين بك آمنوا حقرهم أن تخشع إليك الشعودة قلوبهم قلبية الكودة لذكر الله إلهي وانين تبوانينها إليك الشعودة إياه وماك إليك الشعودة نزل سودة من الحق حق حاد ويهي أولا يكونوا أي صلى الله عليه وسلم كالذين قوية أطول كتابة كتابك اللي من قبل المسلمين تكهوا فضعوا وكتنا يرغي عليهم كر كودة الأمد وفقصد اي قلشون ان قلتين قلوبهم قلبية الكودة وكثيرهم ان بضان انتاس بضانهم منه اهل كتابك كمتأ فاسقون الضعالي انك وكبعيوه وماك قلوب تقلشي اعماشين فاسدين مغطوه بعضين مغطوه اعلموا الأقاد ان الله الله يُعيوان علي الأرض ملكة بعد موتها لمشينة كقبال قد آية ظهر وإنين عدينوا إلهي لعلكم تعقلوا لكي تعقلوا سيأذي حرفها انتان إلهي إن المصدقين رقا وصدقائستا والمصدقات دمرك وصدقائستا أروا أقرض الله إلهي أماهيين الدينيين قردا أماه قردكاسو حسنا ونأكسن يضاعف اللهم والله الله ولهم اجر كريم وناك بران والذين دك امنوا وحقر ثميه والذين دك امنوا فميهن بالله الله اياه والرسول رسوشه اولئك قواصهم الصديقون وقوا الرومين طبران والشهداء والشهدا لهم حارسنا على اجرهم اجر كوده ونورهم نور كوده اسقنا عند ربهم شهداء رب قد اجتي ساحال إيه النور كوكسوك ناضي والذين دكا كفروا قلبوا وكذبوا بنيين بآياتنا آياتك أولئك قواس أصحاب الشحيم مارت الشحيمة قواه الصحيبك الدائمة ويه إن المصدقين إلهي الحموشيك يا سبحانه وتعالى حرق إيه الضمر كهانتدودا إلهي سيكون صدقا يصددك الوحاكدة فقردة مساقينة حوارها سمركه بخينانا اخلاص ودخينها رلاف دي بوالبا با كان موعاس ان ردك سينيان ام امان امان اي اول مري مد نك ريب الى يتر كود ولا لا با قوس الى يتر كود ولا لا با المصدقين رغا وحصدقاسته والمصدقات دو مار كو وحصدقاسته الله الهي امهيه لله ديميه خولا صدقات بحيره ما خالات مع بيديها وخولا ابي دا ميلكو ياله بردي لا باللاد فلا كاتب قالو سينايو marka dein aad alla siirede la mit bal fiir saasa alla kumagaada oo wa aqradullah alla amahiin kardan ama xim dein hasanan wa naksa wa aqadullah hal Abtiqaa morda tülleh, lai yududune jesaa min man aadauhu, vana shukur. Marika, vahitahe allai amahe, vahitahe marika ima saakilin ta sini ja kalbi gudu, vahkele kuna jirain. Kuwa aisee nii jaan amman kamar kuwa aisee nii jaan abal marim kamar rabaan. Allaha vahitahe kalliha kalbi gudu kujirain. Inu asab urraalikam agroo, addun ka puhifdiya, akira puhifdiyo. Adab kebad badia channe faasa yu fakaraya aqradu la qardan hasana wa saha yuba afu allah wa la laaba wa lahum wa hat wallah la wa ikhlasi la laaba tawana uuyar ila tu bab batal ila kat qardala la laaba hada baahi ya atsu aday waqtaka wa baahido baahida allah qab sadaqata ya sada, ikhlaska guntu li aqiyah laaba hasana wa يضعف اللهم لا اله الا الله والله هو حسناب اجر اجر كريم وراك بلا والذين صدق امنوا فيين بالله الله والرسول الهه والرسول شيس ايين هميه اولئك قواصهم الصديقن قوا رومين بذا معناها وحكسته الهي شيغي رسول شيء الله والرسول هميه ما ديديها سيري يهودا ماهن او دين تقي طهربان قاده تقي طهربان واكتجه صدقي وذكر وذكرهم ينظر كل شيء الله هي الرسول شيغان كتغي مايا اي واقبل هي صدقي وذكر باب عادي ما لكن انت ان تمركاس نفتاه كو فرحدو كو قنعدو قادتو انت كان كنتو افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا قيس في الحياه الدنيه دولي الدنيا أدام لا لها المركز وحق إماما لإيمان كاو والذين ددك آمنوا هم بالله الله يو الرسوله أولئك كواسهم الصديقون والصديقين خبق انتاسا كجوك سبتي وحو يحبهم كاس وشوه داو هذا القصوبة كعية ومبتد وشوه داو شوه داو لهم دا وحاوسوا دا نادي أجرم أجر كودة يو ونورم ونور كو عند <متحدث> الربهم رب ود اكتي ساحال وان جيرك استي امكاس بوسوناده انه هي اكتي سبالمرتو تعلم معنى اولمرنته ايله شهدهدوا وخ لا سو كوي كارما او دكوي كان ووح اله يقديس وومسبي اه مرتقاب <متحدث> اله وومسبي وي الله سرادك لو والذين كوا كفروا قالوا بي وكذبوا بيني وبين آياتنا آيات, آيات كي دي دي ضمان اما بعد كمي سب دي دي وراي تقوا صونا ساول جهنم طبكي سبحاس لا دغمر ميسه كوجي ت سفير ادي ان المسبقين رجا وحصدقه او اقرط الله إليه امهين انا الى الله ديميه قربان دين حسنا ونسوح له الى الدرت صبحيه او اخلاص علومك بحيان وان ضمنك لك رهين ودقت اسميان امام يا ابا الله بدك اس والذين قد كعمنو فميين بالله الله اياه ورسوله رسوشي اولائك هو او وقتستو اياه يا رسول شيغان طمان اقبلون هل شي ديدين هم صديقون بكر صدق لو مغعاء عليه وقتستو رسولك شيبه حق مرحي حرو otta daro la sawna kakorti oo salaad ugu soo waajiyo subaxdi uu sheegay gaalo hadde waxay bay yiraahdeen maanta waa maalintii dabkii raxi ka hari lahayeen iska daanow garna racne maanta uu ilkaan dig yaa xalay intii leh hurdaan bayti maqdis tagaana ka sii dhaqajin ma sansuur بيل ميدان كنتي بيت المقدس كاسان در رسول سموات كاني ويتي الله الا ميد الله مليك مركزو هادوي مركز يري ان وا كارفو ايسان اشا سالو غارالي ايغو سكارو ديبو قبداي ان كانو قوغالي اه سديب مت خوماي المرض اه مركو واحسان قف كا مومنكا على الرسول كا يري وا ان ولا مومنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يفعلوا الخيرات من امر Kiyar malleh, min mõmire, kvar mõmine, abdii lair, alayil, rasool ka yir, sallallahu alayhi wa sallam. Haa. Ah. Seseleetel mõrdi, seree, abdullahi min Abbaas. Uraahum sa yihlikum, uraahum sa yihlikum, uraahum sa yihlikum. abu bakar wa ah. umar. Muiri, anuha nama lai na kuwa halaksamadad ka. Wa alayya abu ألا إيا الرسول مهتم يشوركو دبياني وهو حديث سواء الله يا أما آيب قولك أبو بكر أدوك أنت عذابك ووجه فليح دليل الذين يخالفون عن أمره أن تصيدهم فتنتهم أو يصيبهم عذابهم أليف هدول إياه هنرك أبو بكر قولك أمر إيا أبو بكر لجمات هركين كارقوك رسول صلى الله عليه وسلم هدوك كورك أنت على لي عذابك وبرناها كورا هدوك أبو حنيفة كورك كورا هدوك أبو حنيفة كورك كوراً متك شافئة كوركين ويرانك شافئية حديثة قطة قطة قطة قطة دعاية كفرة قطة دعاية الحمدلوية كوراً سوى مجرمتي يأ كوراً قولك إمام إحمد عطاة كوركين خصولك يا يريئا لقولي سبحان الله إلى قلبك هم المديوبي إلى وغيري سبحانه والذين دك عاملوا هنيين بالله الله إياه والرسول الرسوشي أفرت إمام إمام أبو حنيفة امام مالك امام الشافعي امام احمد تمام حديثك اذا صح الحديث فهو مذهب تمام وحي جير من حديث رسولكم صلى الله عليه واله قف قيامه مت قول كيف ولا تغى اه مثلك مثلك حديثا ملين يهودي ما بيقولوا يو حدو حديث كاسكم سغنا رسولك كا... قولك ص قولك رب دغ هذي تواصفه هذا ماضرنا من طوق وكتابك اذا تقرا لهم اسمه حي اصاب النار وليل الله يغوي وان نهد قولك هو صحيح بريتك قلطس اه مرض بحديثك كار ا ا ار كان ولا لا نعم كان ولا ما والذين ادت كعامروا فنيين بالله الله اياه ورسوله رسل شيء اولئك قواتهم الصديقون وقواتهم انتظر وشو يبدا وشو يبدا لهم شويه بدا يوصونا به اجوم اجر كوده ونورهم نور ربهم رب بدون تلك الحال واجك يا نورك والذين ادت ككفروا قالوا بي وكذبوا باريين بآياتنا آيات كاما أولئك قواس أصحاب الجحيم والنار الجحيم الساحب بديده اعلموا أغادة الضومة الإلهية أنما وحكا لماهن الحياة نرش أدو يأدو اللحب وحياك والله ووحلق مشكوله وزينة وطرح وطفاقر واسكوفانت اسكوفانتها سبينكم نحن الناحطي وتكاثره وضعه في الاموال ملياله اللي اسقه بضعه والأولاد عروره اللي اسقه بضعه كما صالح مثلوها الدولة تساليه كما صالح غيث رب تساليه سأكلوه رب كانوا يعجب الكفارا بيرليه دعو عجب ليه مباتوه جديه سه ثم يهيكو كدبنا وقال ليه افا ترى اضر كيدو هو نبات كي مصفرن حاله يمد جانل ثم يكون كدمو نقرى حطام بربر وفي الاخره اخره دهده عذابنا اهادي انم كل شديد دون عيب بادان اي وماغفرهت دمبنا سو من الله الى الحقي سكاها تير رضوان رال هن شحق ربك دمت وما الحياه مرش بها مرش ادو ياء ادو Illa matahul ghururi kevede raha geida unma haane saabigu uu tarthama ilal maqfiretinde me baaf maqfiretasoo mei rabbekun hake rabbegin ka ahate iya wa chanati chanlo chanadaasoo arduha baller keidu ka ardui samai wal ardu bulka iya irka olis garab nege baller kooda oka ahate وعيدة جنة دعا سوء وعيدة لهم دياري للذين بطبك آمنوا فمين بالله الله ورسول رسول ذلك أي ذلك الموعود به شيخ الله بلقا بي من المغفرة والجنة اذن بدافك يا جنة فضل الله وإليه الفضل فيس يعطي الله السينا ما يشاء قد ظن والله الله ذو الفضل ومذ فضل صاحب فضل العظيم وين بدا إلهي وين سبحانه وتعالى أرناها الدنيا مدحني مدى يا مالك يا ماك اللي جيل يحي اي موشيغا وحليتين يحي وحان قيمه حنيني سبحانه هي علمو اوكه انما واحك لمهم الحياه مراش قد يد يد الره وايا لعب ووعي ارت عرورت ربع دعي عرورت بنان كاري ايديان ريسكي ايي غوريا كديساي بافور اي كسمينيا ويلا لاي كسمينيا قراح ما خوكا كوسو لاطو ريسكينا بيشاي ضوبنا وا قلال ee baabu ay wara al ahrib kana kama jira adduyada baasha leewna waamee waawu kuma skuura waayarta dadka waaway obayaasha jarta ayaaro kale saaka mar oo farak borleya la inta san du shakaaga bufto inta san kaaga do inta san kaaga atkaabo tanku gudhi wa lo jeeda oo raxmax waasaad adduunka dadani tamaska xadaysku gooyaydo mustaqbalka uu qabto darbiga kabiste gowariyad gabtay adoonna wax ku shurtay adoon wala tashan oo u dhinwariyay garow walbana hal mar go'o fan soo noocay waxaad ilaahay ساو شاحدي اضياش وحيارين ما ادو يدوها صاحب إلا وغيري سبحانه اعلموا اغادة أن ما وحكى لماهم الحياة مرش ادوها ادو لحب وحيام ولهم ووحبهم مشكولوا وزيرة واقوروا حقا اسبتلالين والتفاقروا وابضي اسقوفاني والتفاقروا واسقوفاني اسقوفاني تاسو بينكم احلينا اهاتي والتكاثروا وابضي اسقوفاني Takaathur في fiil amuali maliai ka bihjudu agaadai. Amasem, fiil amuali, aga iskogu pabii fontan taavut. Wa tafakuru wa iskogu fani, tafakur kubi nii, bihjudu agaadai. Anna ka huubbara, Anna ka Wa babi iskogu fani, fiil amuali maliai ka iskogu pabii fontan. ka gurida, Anna ka baqa lahor. ارغا قويل القرن اما كدب مرا الى وحي سبحان مثالي ها الديودا تسالي هي كما مثالي غنس الخوف تسالي سوق لهويه فود كانس ا كفار كفار كافر وامتوخ قريا بيرلي ودنا ابو كيلك قريا ا بنكو قرينا ميرتي كو و اعتبر الكفار بير ليد و اعتبر غيرهم فرخين نبات الجيرس شنو بئرتو الصبحه دولكو شنو خاغار دولكاس ماركاس اي وها ويا لامو بخيانو في حانو لبنو لكن دي بحر ابحجيرو بحيار وروح وهاس ليداي نيمقه ميله ديقا لاماك مسانا مسه او فيخانو لو نولا لكن و ما يقبره ورب لو ادي خلال ميري د ريقهه کا سو قلالا الى هو يري ثم يهيچ كدي واقلالا واقلالا نباتك فترى النبات كي يظهر كذا مصفر ان شاء الله وحاظ اركي اسقو ان شاء الله نقدو او گيدي د ريقهه کا خيستينو کا سو قلالين وحير كدي ثم يكونو خنقنا خضامو بربو عليك ان انت, انت الجارين مدو ابارقه اونسيرا انبو عي كا خا نفه او وخي دالaley ادويو وانتا لابا مالimo xoga dhaqaalahay sabtoot caafimaad iyo amnii hay'adto alaah mooleedan nifca aan le ayo kala wax la dhigelin wax irkaddi wax weeyaan inta gud madow laga dhibo hal shilin ku raaxin ab abar ay aroos haydan hadaran ka diin galobid ila wixir marka قفك الليباني وقفك آقرة كل ما هل مستقبل قواناك سن قفك الدون كحوقات مقالاته لك مستقبل قواناك سنو وقف عدافك اللي كبد بادي عربيس شنظة الله هلي رالي أنا شير ربي هلي إلى وعيد سبحانه وفي الآقرة آقرة دي حديث عداف عداف كو شديد عداف إياوه مغفرة دميطاف مغفرة دم من الله اللي حدي سكاهاتي ايه واريتوانو خاليهنشا حقا ربك اهاتي تاسا مركا قيمة لهوطهي إلا جايف فكره بسكاعده اللي قد لها ليه وما الحياة ملوشا ماها ملوشا ادو يا ايدو إلا مطاعو الغروري كده ده راحا ده ما وحوان راحا ونجوك تسونه وقفه ووحمريو وحقي ماليو وملايينيو وقود دجمه مرك وحوكا مشقوله مقصودكي ويناء ايه مستقبل كرمطه غرورك ايه كده الواسح إلا وحري <متحدث> رسالته وطلعنا وقت مصالحات بينه الى نو شيغي مصالحات بينه ما هان ان ادونك امر له ان عقل يجي يحدو ديره اسوغينا ما ايوا ان اخر اسوغي ادنيتنا غان بليخمو ان غانته بليخ معنى او دابا بقلكي مصطد الايدياد عبد كبخه بقلكي تدرات او يران اخرادها كبخه ay aan adduyada u wada dhixin ilaahayow ina waxa la saabaxu u tartama ila magfirada dambiyadaa dambiyadaas ka samir rabbi kun ay reebin ka haayay wa jannatin janna u tartama janna wa suhruha ballarkeedu ka ardhi samaa iyo ardhi dulka irka ballarkoodo kale u yid irka iyo dulka la iskarf degay leef taas u wa faas loogu tartanaana wa iimaanka ya amalka saariha labatso kufriga iyo gaalmimada iyo bidxada iyo ذلك الموعود به شيخ الله بلان قاضي كاس لبالان قاضي امحيه من المغفرة والجنة جنة بأي الدمداث فضل الله وإلهي داراتسينتس عمل كامل مبغوية جنة جنة بأي الدمداث عمل كامل كامل وفضل ألي لكن يؤتيه الله أسيا من يشوقفك وضونه والله اللهم ذو الفضل داراتسين متصاحين وفضل العظيم وين انبضان اقف قطن و اسكسينا فضلات وي ايوه الله اسكسينا قال تعالى الله و خير اعلم اجاد انما وحكل ماها الحياه راشح بها ايد ل حين واعيه واللهم و وحله مشكوره وزينه وقره والتفاقر بين كل نحينا في الأموال الماليات أدسكوه بضي فانطان والأولاد بعرورته أدسكوه بضي فانطان كما صار غيث مثلوها الدوير التساريه كما صار غيث راب تساريه سوكاليوه فكاسو أعجب الكفار بيرليدي وعجب قريجيه وأدعي رغو فرحيم ما داتو قريجيه سعي عجب ثم يحيط نباتك كتب وقلل فتراه نباتك وحطر كي يجيبه مصفرًا أصر وحيسته كاللعب ثم يكون وحو النقر نباتك خدام بربر تقلل درئيش بيتينه وفي الآخرة آقرة عذاب ناقصه عذاب كو شديد عذاب وقف كو ديار غروبين وان إيمان يعمل صالحا صحيح كردك والمغفرة ذنب قافرو وكل سكنيه آثرو مغفرة من الله من ملاشا ملاشا الا حجي سكاها تي يا وردوان رادع رشف والمن امنه واقتضى امره وجت نبا عن نهيه واقفت الىه ربيه يا رسول شيسه امرك سراعي نهي ديس كفغيدى kebaar raa xadii damnahu wakala ma wa wuh yirqo lugu dagmawe wuh yar oo lugu dagmawe eduud oo mustaqbalka ku sejinay sadigu u partama ila magfiray tinde beta dembeta ka somiraadku hagaag rabin ka haabay iyawachana tinchano channada su'arbu ballarkedu ka ardhi samay wal ardhi irka yulko layskarab digay ballakoodu u channaaso u itad loo diyaar ee lillaadiina bakii aamanu haqaqumeeyeen channaaso u itad loo diyaar ee lillaadiina bakii aamanu kumaaye billahi allah iyo rasuulihi takaas loo u tala galo loo diyaar inaad dadkaas ka nit noqdo weey takaas فإن رطافك إيه تشندا لصوشيه جي. فضل الله وإله إلقاء رأسين تيسيه وحنا له تسميه وكوية يؤتيه الله وحسيه ما يشوقفك والله الله ذو الفضل إلقاء رأسين بدو صاحبه الفضل العظيم وين ما أصاب أي ما أصابكم إن معصيبين من مصيبة مصيبتون ببعطة معصيبين في الأرض ذلك كوركي ساهاتي ورفي انفسكم نفيالكم بنتق اعطين ان ما سيبن الا في كتاب كتاب حال اي مصيره يكون قرانت معنه لو من قبل ان براها ما فيالكم تمام ابورن ذلك ان اثباتها في اللوح المحفوظ الا محفوظ لو سو لو قرى يصير وامضف على الله لدشيسه اله لدشيسه وامضف لكي لا تاسوا اي اعلم ماكم علمنا وسبق كتابنا كتاب ترا للاشياء وانني شيقني ايرين اوغين وحول البحر اوغين شيال كانوا خوري ام اوقمه انني شيق لكي لا تاسوا انا ما نكملوا جين على ما فات روحيني بافاي وحي, وحي كو سيغايو خير حتجلت ان اتمنى كم مرغب او ترهاد قدر الله ما شافع سيضاء صحراء القرية ان اترهاد انا انت فروشاء او مركوا واحد جعلات كتشاها اتمنى كم مرغب ولا تفرحوا اتنان كم فرحين بما اتاك وحي الله في سيه فرحة بطرر وكبري ان اتنان كم فرح, فرح كبير او اتمنى سيلاوه ان اتمنى اتمنى به ilm ايجا ايجا قلتا ايجا وحا كم كانت حدانا محايل الله قدر كيسد كو هيشيت اي خوفي حيرتكم امنمكن والله الله لا يحب ماعلا كل مختلف مثل فاشر طما او اسقاط طابه ممنتس مختال كان سو فخور فان برن الذين كوي الله ماعخ لا كو ثقيله اي بما يجب عليه وح واجبك كو الناس دقي نفر بالبخل بخل نفر ومن يتولى طركه كيش تاع امر الله وطاعته امرك الله يا باعه الله فان الله الله هو القني وامدك ديتون عن خلق الحنيد وعلم هديك لاوري الىه خنوشي سبحانه وتعالى وحق وحوانات أي هلئي أن إرك يبوك إنت الله أبوري مقدره حديثك كنا بقوله رسول الله عليه وسلم قدر الله المقابير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وإلى الله أحد ما حيى الله أبوري إرك يبوك إنت الله أبوري كنتم كنا سرقوا لي كنتم كنا سرقوا الله المحفوظ كان والوقر شهي يوم بإن أألقنا أورا كو قرأ الله المحفوظ إلى أُحِرِ الماء أصابَ مفئولك ياللي حفظي ما أصابكم ما أظنوا يالني فيه ما أصابكم إني مأسيب من مصيبة مصيبة نفعلك أصابة من تأسلاء ما أصاب إني مأسيب من مصيبة ببعطة ببعطة وفى الأرض يقولك إخي سأغطي. يعني قحض المدري وقلة النباتي والنقص الثماري أولي إمام بغوي waxa weeyaan dhibaato dhulka ku wa geedi yala tadi ya naqiy suubhiido wa beerihi yamrihi yo yaraada waxa soo dhibaato dhulka ku dhacayday wala fi anfusikum nafiyalki na dhibaato waxa ahaaday oo ah al amrada والأوجاء وفقد الأولاد لبعض طب النفتي من العصيب قضره مدى النفاق مدى نجحل مدى النجحل مدى كل يسبر لا يسعى أمس فقدك إياك جعاك شبع مدى بكر ملكك وهي وفقد الأولاد مدى قبل المضال لقد تلقني وحاص إذنك ان نكون دعا إذنك يملك إنت الله أور كنتم كن أصن أهرى اللقف إلى وعيري السبحانة. إلا في كتاب كتاب نحن نسحال مصيبته أي قسك ناتي ماهني ما دعه واحدة عمجرية إلا كتاب يكو لا لأنا أفوتك هروا ومقرية ما أصابعين ما أصيبين من مصيبت المصيب مصيبت مصيب مصيب مصيب في الأرض ينكر كورك يسا ولا في أنفسكم نفينك نا هاتي إلا في كتابي كتابي كتاب كتاب نحن نسحال يحطي ماهني غور ما كتابك اللي مقرية ولأنا أفوتك كتابك من قبل ان نراها هذا واحد ال الذين نفخ يالك انفسكم اقرب مثقول اصل نفخ يالك انتم لا ابورن ذلك اي ان اثباتها في اللوح المحفوظ الله المحفوظ لو قر ان تيس يصير على الله الله, الله وهو يصير وبيض الله لكن انما هو انث متكرتنا إذ كي يضل كبينتا لأمورنا وحال الله وحيد نحي لها اللوائك ونقر وحيد سبحانه لكي لا تأسوا وحلوط على وجهنا فعلك وسوء قدر بالتقدم علمنا وصبق كتاباتنا للأشياء قبل كونها وتقديري للكائنات قبل وجودها وحال إنكموا الشياء نوي أعلمناكم وحال إنكموا الشياء نوي هريني نقوله وحال الله وحيد نحي wa alla wa kha taayo sheeyaal kana hore an laq mafuto ugu qormay an ugu qormay intay sanbixin wax walba anagu an qaddeenay waxaan in kugu sheegney likay la taasu likay وحه فرصه او إن اركا اني قافتو سكت او مركز كولولك بحال ولاه كولول الهو و انا اركلو كينتوسن ابو الفرصه اني كسيغيدو قف و انا اركي ملي بيعطو فرصه ديو كسيغت اي وا ان هذاك مؤمن تا الله وما شاء فعل الا دوري айра хабии абига лугу хори ваелине сокума сиги си васаба кадарка аллах و هو الى قدريه اولا و خخيا الله ردو او يدو اه مرق علم قال الله ان سيان جهليه او اسميه وكفر قالوا مرق اياتنا اد توسيد متل كودو بابي حين الله كل يس كده او قال كليه اس가가 محفوظ شيخ الطبعي والناس اط هي وائلن القن انر ون وهو البوائس بي فرق سبحان الله Ja siis ma saan aru, mis on korunka. See on tšehidinte. See, mis on korunka, on korunka. See, mis on korunka, on korunka. See, mis on korunka, on korunka. See, mis لكن وعينا كل أردتاً فضل الله مكوية الشيخ و الله ينقدره إلهي حيري سبحانه والله الله لا يحبه مجع الله كل مقتاله مدفعش خنات المنتيس مدإسقاب قادة أمركو الصعر أيوه إسلوي آآ إسلتشبية إلهي مجع الله فخوري أوفان بالله نددك أفك أغفعه آآ علمي يقول قاري وحن موعد وليس فضاي دي وكام حوالهن روحن قصوه مريور مكايده wa hanjuudu kubash ilma wala nah ila daqalaan naqan sida wax ma sha Allah ilaahay alladina cambadaro kula muqtaarib alladina fuu alla macha alla yaquluna baqiila oo waxay way maxay ku baqiila bimaay jibu calay dadka alla ne eeyina barata wa fa'ata al mawqit si توك علني اي يا يا كمطه ضوحي قال لك واجب لي كفقيها وحا كل واجب تيسكلي ربحنا الا ما wa ku ka bakiila ya bilki ilaahay ku waajibiyay waalidkiis kula ha arurtiisu kulaheey arurtoo dalay bilki u diidaa ah aa wa ku dhalay fiil او وهي واجهت ام بحين وحاوت كوي واحد عرض على كلامنا اه امسك كدي انا حتشي امضي للكي وحا ولا مخي واجهوا الذين كوي اللهم الله يبخلون بالدخيله وقوب ثقيله بما يجب عليه او الناس تطكن فر بالبخل في ربخ يوسف يشو غيره اصل انت قلتوا واحد حتى جام ولا واخا هيس شنو صار انا حجين ضق واخا إنه يقول إنه يريد أن تسكتك فاللهي سبب سنة الدماء فإذا في حان الله هذا يحصل يوم شهره سبب سنة الدماء ورسل كله يسكر به ورغوه إليه فهو أنه يرقى عدوه قدنا يسوسك كذلك سنة الدماء يسكر بهذا السنة ونه يسكر بهذا السنة ومن يتولى قلت كتشاست عن أمر الله وضاعفه إلهنا الملك يسبيع عبيده فإنه الله الله هو القلي ومقددكم عن غير مخلوق ومن الذي يكذب توين الحنيد ورميت ما هي لي اولي بل في الله صفات اسكو درسوا وما باحن على مخلوق هذا المخلوق وعبدي اسغا وخما مايان الله في كي اعبودنا إلهي وكافال مرين وكشكلنا وحويلك عبال مرين ككي اعبودنا وبحنا ايي بالو ادو كان في قال تعالى إِلَيْهُ الْحُوِيْرِ مَا أَصَابَ أي مَا أَصَابَكُمْ إِنِ مَعَصِيبِينَ مِن مُصِيبَةٍ مُصِيبَةٌ لبعطوا إِنِ مَعَصِيبِينَ لبعطوا لأسوا في الأرض للك كوركي ساحاتي يعني قَحْضَ الْمَدَرِ وَقِلَّةَ النَّبَاتِ وَنَّقْصَ فِمَهْ لبعطوا للك كيف جرتك أبارها إِلَيْهِ الْمَقِي ي ولا في انفسكم نفف يلقن بها طه قرى مصيب او ما هي يعني الامراض والاوجاع وفقد الاولاد اذره فخر يجاك ايا قبل انت الى غير الا في كتاب كتاب حديث نففيا لك إن تانان أبوري أيان كو قرم المسيبات أبوركاس ضدكاس إن ذلك إن إثباطا في اللوحي المحفوظ وحا بحي إن هرين ومسيقر اللوحي المحفوظ يسير ومغفوظ على الله اللي دوشيس لكي لا تأسوا أي أعلمناكم بتقدم علمنا وصلت كتابتنا للأشياء waa iyo qowsi noo ani sheeg may ilmi gaayo iru hor kayay asiyaadana xoreey kara qorna intay sanbileen waxaan in kugu sheegay dadley inaan wax walba horay u oge li keeri la taaso in adan kam murugo alam ma faat ruhi ri ketbi fursadee in isseegay arini aad xileet laakiin ay weheliin oo ku dhaafay in adan kam murgit نبقى صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واسطحين بالله وحق فانفعه يشرحه وكوه قريهي كده ده ده ده, ده, ده, ده, ده شك حساك حتى لا صعرني إلهي كالميسور فإن أصابك الشيء وقد ده, ده لكن ساتري بتيك من نقول حوالات كده ده شميهلي إلمات كده ده شميهلي عطمات كده ده, كده ده فلا تقول له سيسكون بها إنه لديه إساسي للهوهيل ما هذا الشيخ، هي. صادتها قراره هميني تفتح باب الشيطان لوض الباب الشيطان كيف يفرته قدر كيف يبينه الله شايد يقدرينه لنهلي حضار المركب يتلع باب الساسي للهوهيل لها الباب الشيطان كيف يفر مياه أو أوه، إنه قدر كيف يبينه لا يقوم بها مركب مركب هنا لم أقلق أنه ترواحي اللقاء يقري وهي ترواحي اللقاء كله يشكي شقيسو كله ايه حرس؟ النبي كله فيه ايه حرس على ما ينفعه مركا لما أقول إن أكدتك في لما أقول أصبارت تأيّدك لي إنا ترسارة إيه وعلا لما أصبارت من الله التي مبدو إله إنا ترسارة هادات أصبارتي التي من ربنا ترسارة ترواحي كل سياغة هكي من جنكو مركا إيمانيا لكي لا تأسو إن أبنان مرقين دا تيدا إنكم فاتكم وحي إن سيغو إن قافي أبنان كم ولا تفرحوا أبنان كون بما آتاك وحي الله إلي سيح فرحة بطرنا يديدة كيف أبنان اسكولو فعنا وأبنانو على علم ين يحب إننا كون كنت والله الله لا يحب مجع كل مختاري mid faacir faana mid iska qalqalno iyo markuu socona xaraga kidir ka way ay saanta qoonka la wayo soco wayo kaas wayo faqur oo faanbara oo afka ka fantana socodka iyo ficilkana way isjeejibine way isqalqalno ina markuu socona adabkanna xaqqa dadrediisa afkarna waa ka faana ah holaan ta ilmiyalo uu keenay aqliyal uu keenay saasalo الذين يطلقون إلى هذه المجالة يطلقون بخيلة ويكون بخيلة بما يجب عليه ويأمرون الناس يطلقون فراء بالبخل يطلقون وحي أمر يطلقون إلى هذه المجالة ومن يتولقون كتشستع عن أمر الله وطاعته فإن الله الله هو القليل وامد كدقان عن غيره مخلوق الذي يطلقون الحميد وعلى الله مهديه كشفية للأولياء قالك علينا الروح يريد لقد ارسلنا وافر مي رسلنا رسل شيادي بالبينات حجوج عدل لافمي وانزلنا وساو دي جنى مع رسل لجيركوده الكفاهكتا يوال ميزان عداله ليقوم الناس بكم ليكو استغان درا ديد انكم توو سو دي جنى بالقسط العداله ليكو استغا وأنزلنا واسقطنا وأبورني الحديدا برتا فيه برتبح لي ساحال وكسو جه باث ببطش شديد ماشي بجديد عرق ايا وانا نافخ مخفيا نوا وكسو جه برتا نافيال كاسه للناس دتقصو معاه وحان ليستعمروه ضدك إلا استعمالا وليعلم الله الله يأينه أغاده من ينصره قفك إلهي أغرقارا ورسوله رسولشي سنعه أغرقارا بالقيب الله قيد حام وكس بيهاي وأطعم الله كقرسوهي الدونك إن الله الله قوي ومفعب عزيز أغارب إذا كنت أرسلنا والله اللقاء الحقيقي أرسلنا وصدرنا يحصولنا وصدرنا وصدرنا بالبعينات حجوية أبداً لصدر معجزات أبداً إلى أنه صدر وصدرنا وعن زوجنا وصدرنا وصدرنا معهم رسول الذي يتركوا بالكتاب كتاب هو الميزان ميزان هو عدل قوي ميزان هو حق أي كلمر قاطعك أيام عقليال وعافمات كتاب او ان وحوه اراده فاسد كه ايسن قوب تصرف الناس دونك يريدوا استهكما كلو تعالجينا وحان يومها حيو تعالجينا ارسلنا وانزلنا وحان رسوشه وصادرنا كتبت الناس وتطلبوا يستغام بالقسط حدارت هل هذا ايه كتبتك وخلصة ايضا دلتك المركة المعاملة يعني عدلات انه يكون المعاملة عدل حالي رامك عدلاتهم كبرلمان في ديشيين لجيسوه حافظ مكاتير ليقوم الناس وداتكوين يكونوا استيقام بالقسط ايه بالحق والعدل وهو عدد عدل ما تشعره اتباع الرسول والرسول الشعين للراعور فيما اكبروا به وحي الشعين وضاعتهم والرسول الشعين لجياله فيما أمروا به وحي فهمه؟ آه وحي الله وحي شاده وإن لغهما يسته وحي أمره ملغه أبداعه إياه والانتهاء عمانه وعنه إن لغاية تشعر صدوه وحي الله وحي عبد الله بضعه لك وحده محايا الوحي الرسول شلجي ما يدعون وحق له به وحق له به وطمت كلمة ربك السيد فم كلمات ربك والكلمات قربي وذن وهي في الاخبار واجلا في الاحكام والاوامر ماركه ان الله والرسل صادري كتاب كرسو ديجيه وقت عداله انه تكون صحبه عدالتنا واه شرطي قوانين اللي تدسمهم وانزلنا واسبتنا الى الحديد به بيرسل دجيني هل لولجيد قال البغوي قال اهل المعاني معنى قوله انزل الحديد ان شاءنا واحداثنا اي اخرجنا اللهم الحديد من المعادن وعلمهم صنعه صنعه بوعي وحلولهيدا برت الله ابو ري منكم مهله اجرت المعادن الله دقتو alla baray birta sida loo sameeyo hadii motor laga sameeyo hadii midil laga sameeyo iyo hadii sakin laga sameeyo alla baray macaadin tan uu ka ku jirta in cidba ugu naxfiyan alla meesha ku amray asaga dadka tusay hadana say ku وانزلنا من السماء ماء فأنبتنا به كل شيء حي فأنزلنا به البرد فسبع سنين بمحالك وزي بعس شديد وعرق الله وحليسو ديره وبرق وحالله وحليسو دمينه لو آلات الحرب اكثر قد وضرب اه هم كطان وبب सेफ्टी ورانكي قريدي وهي هو ربك مركه بعس يا كجير بلايا كجير ايا ومنافع معفيال منافع دول الناس كان كلام برؤا كان قبل وح هذا كورمر فيري و بير اه ولده ورشده ما حاجه وليعلم الله وعندما يكون هناك علم محدوفة ما الذي يستطيع فعله؟ برطاس لن نزلنا برطاس أنك وحيطا أنشعنا وأحدثنا أنك عبدنا أنك سؤالك رسالك تذكر أنك عبدنا أنشعنا وأحدثنا أي أخرجنا الله الحديد من المعادن وعلمهم صمعته بوحيه بغو. الله الله الله الله حد حد ما waxaa ilaahay dadka birta ugu soo dajiyay liyaas taan dibuhu inay isticmaala wali ya'lamu allahu allah in u gaado may yarsuru qof ku u gargaara allahu warasulu rusulshi sare u gargaara bilkayb allahu kayb xariir ku sugo لذلك لقد ارتبعت الله وردت علمه ومتحاهم ولكن أبدا أنه لا هذا وإن لماذا أنه لا هذا إن ذاتك أي صحيح نحن نحن نحن نحن أبدا أنه علمه وردت هذا الله ومتلقه وليعلم الله علمه قاله الشيخانا هو علما يترتب عليه الجزاء علمه أجزه كرطما وفعله لقد ادنك السمعين سعية السمعين لأنت لقد اتنع عدوام الداص وعلم الضهور هناك علمي، ان الله ايوت اذا استطلعوا للمساطر ومعنه لمعن situação يبقىifeم ويعدم الله يقولوا Take Mi The Way من يولف 처 هزالeth به وهوogi ايwi fire Allah هقر belonging انتهتك قطو ف deuweit وقل بك عنكل اينا ویں خرد كحراء بي والسول م dignity سلín بي الله كيف territo إن الله س seeing ان الله الله قوي ومقدره عزيز اقم قال امرك جهاد كما الى اود ان تضر لي قال يا عدو قد اصغى بافكر كن و بيكر هل لكن وانما شرع الجهاد ليبلوه بعضكم ببعض وانتحان او انك له امتحان الى قمتي يا جاديد الله سبحانه وتعالى الله على نبينا محمد